ستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تتهو فه وخير لكم وإن تعودوا نعود وإن تعودوا لعود ولن تغني عنكم فئتكم أتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين لا يطيع الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواء الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأتمعهم ولو أتمعهم لتولوا وهم معرضون يا الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعكم لما يحيكم استجيبوا لله ولرسول إذا دعكم لما يحيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه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 وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ